بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب تيصلانا نار ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد